وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري الا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون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 وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّهُ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْج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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّكُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمْ جَاءَ أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ.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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلم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 وأنطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد الله الله أكبر